「今夜の事件を追ってくれたのは私の思い出を忘れずに済むことです。 كادح إلى ر ب ك ك ح الهدى ف م ا ق ي فأما من ت ر ك ه ب ي م ي ن ه فسوف ي ح ا س ب ح س ا ب ا ت مضمون ي أهله م س ر و ر ا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن أ ن لا يحور